بوك تو 63. اج ثلاثة وستون ثلاثة <تصفيق> وستون طرح الاسئلة اثنين طرح الاسئلة اثنان بنم بر هوبم أنا عندي هواية. أنا عندي هواية. تنس oynuyorum أنا ألعب تنس. أنا ألعب تنس. بير تنس ألا ن نرد أين يوجد ملعب تنس؟ أين يوجد ملعب تنس؟ سينين بير هل عندك هواية؟ بان فوتبول اوينيورم انا العب كرة القدم انا العب كرة القدم بير فوتبول ساسي نرده وار؟ اين يوجد ملعب كرة قدم؟ اين يوجد ملعب كرة القدم؟ ذراعي تؤلمني. ذراعي تؤلمني. أيام و إلمدة عرج. قدمي ويدي يدي تؤلمان قدمي دكتور وعج؟ أين يوجد طبيب؟ أين يوجد طبيب؟ benim arabam var. Benim arabam var. Benim Bir var. de var. Endi aydan var. Benim arabam var. Bir arabam var. Benim var. Benim arabam var. Benim arabam var. Benim arabam bir kazağım var. Gündi Bir ceketim ve kotum da var. Gündi ayrıca ceket ve jeans. Bir çamaşır makinesi nerede var? أين الغسالة؟ بنم بيت بابام وش. معي صحن طبق. معي صحن. بيت بتشاهم، معي سكين، معي سكين، شوكة، وملعقة. معي سكين، شوكة، وملعقة. توزب <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أين الملح والفلفل؟ أين الملح والفلفل؟